الوجه الثاني يبجأ حالا البيت السابع إن كان مسعود سقى أطلالهم سبل الشؤون فلست من مسعودي قاف قيل يعني مسعود بن عمر الأزدي وكان ينبب الأطلال ويبقيها فيقولوا إن كان ذلك قضى أيامه بالبكاء على الأطلال فلست أنا بمقتدن به وقيل مسعود هو أخو ذرمه صاد يقول لست منه لأنه لا دمع لي فأبكي إذ قد نزفته قبل ذلك عين وقوله فلست من مسعود أي لست ممن يفعل فعله كما تقول الرجل ما أنا منك ولا أنت مني أي أني بريء منك وذكره مسعودا هنا من الهجاء الذي تقدم ذكره حاشية نقل ابن المستوفى في كتابه كلاما كثيرا للآمدي في نقد هذا البيت بعضه من كتابه الموازنة وضعضه من كتابه الذي سماه معاني أبيات أبي تمام المفردة نذكر منه قوله ما زال شيوخ البغداديين يرون هذا البيت من معيبه ويزعمون أنهم لا يعرفون شاعرا يقال له مسعود غير مسعود أخي ذو الرمه وليس له بيت بكى فيه على الديار ولا في آباء أبي تمام وأجداده المذكورين في نسبته الموصومة أول ديوان من يقال له مسعود فكان يقال إن كان مسعود أبي بكى على الديار فلست منهم وكنت أسمعهم دائما يقولون فأين مسعود هذا أفي السماء هو أم في الأرض؟ ويزعمون أنه إنما جاء بمسعود من أجل القافية فلم تكن نفسي تقبل هذا من قولهم ويقع أنه ما أراد إلا شاعرا بعينه من شعراء طي المغمورين ممن بكى على الديار فخرجت كل شاعر من شعراء القبائل من طي وغيرها ممن يقال له مسعود فلم أجد فيهم أحدا بكى على الديار ثم نقل ابن المستوفى أسماء المساعيد الذين خرجهم الآمدي وذكر أشياء من أشعارهم في كتابه معاني أبيات أبي تمام المفردة ثم أورض ما قاله بعد ذلك فأعياني معنى البيت مدة طويلة حتى قرأت في شعر ذو الرمة قوله عشية مسعود يقول وقد جرى على لحيتي من واكف الدم قاطر أفي الدار تبكي إذ بكيت صبابة وأنت امرء قد حملتك العشائر فعلمت أن أبا تمام إنما أراد مسعودا هذا أخى الرمه أخى الرمة الرمه لأنه كان ينهض الرمة عن البكاء على الديار فكأنه أراد إن كان مسعود بكى على الديار ورجع عن مذهبه في ترك البكاء وتثميد من بك فلست منه وكان هذا عنده أبي تمام أبلغ من أن يضرب المثل بمن بكى على الديار والمثل قد يضرب بالشيئين المتضابينين ألا ترى أن قائلا لو قال إن كان خالد بن الوليد غضر بمالك بن نويرة فلست من خالد أي فأنا بريء من خالد ولو ضرب المثل بأوفى الناس فقال إن كان السموءل قد غضر فلست منه وكذلك إن كان أبو سفيان ابن حرب بخيرا فلست على ديني وان بخل عبد الله بن جعفر برئت منه وقال الشاعر لان دن البخيل بما لديه فلست من البخيل وليس مني ولو دخل الجواب اقول ايضا اليك اليك قدني منك قدني او قدني منك قدني وانما ضرب المثل مسعود الذي كان ينهى عن البكاء على الدار وكان ذلك ابلغ من ان يضرب المثل بمن بكى الى ان قال الامدي وقد اتيت بكل ما وقع الي في معنى هذا البيت الى ان يتحقق مسعود كان معروفا بالبكاء على الديار والدماء ثم قال ابن المستوفى بعد ان ذكر ما قاله الامدي والصولي وابو العلاء والخار في هذا البيت ولا اعلم من الذي دعاهم الى ان يكون مسعود الا اخاذ الرمة وان لا يكون له صاحب اسمه مسعود على عادة العرب في الاخبار عن اصحابهم انتهت الحاشية البيت الثامن ضعنوا فكان بكاي حولا بعدهم ثم رعويت وذاك حكم لبيد يريد قول لبيد ومن يبت حولا كاملا فقد اعتذر حاشية بيت لبيد الى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبت حولا كاملا فقد اعتذر الديوان صفحة واحد اي الصفحة الاولى انتهت الحاشية البيت التاسع اجدر بجمرة لوعة ادفاؤها بالدمع ان تزداد طول وقود اي جمرة لوعة تدفع بالدمع حقيق بأن تزداد التهابا وتوقبا يعني أن البكاء لا ينفع بل التعزي وعزيمة المجلود تغني عن ذلك وهو ضد المعنى الذي في مثل قوله وإن شفاء عبرة مهراطة وليس للرد عليه سبيل فإن هذه الأبيات يفسر بعضها بعضا وقوله ما لي بربع منهم معهودي إلا الأسى وعزيمة المجلود يدل على أن المعنى في الأبيات التي بعدها هو الإعراض عن البكاء على الرب والتسلي عنه بالصبر حاشيه في ذا وهو ضد ما قاله ذو يا على انحدار الدمع يلقى راحه من الوجد او يشفي نجيا البلا بلا انتات الحاشيه البيت العاشر لا اسطر طرب القراصه ولا ارى معذير نسوان اشب قطود قتود قطود جمع قطب وهو خشب الراحيه المرزوطي يعني انه لا يعمل إبله في الطرب والإفقار أن يعير ظهر البعير لهركب أو يحمل عليه ولا أرى معزير نسوان ولا أرى معزير نسوان أي لا أصاحب من يغازل النساء ويجبه محادثتهن فأرتحل معه البيت الحادي عشر شوق درحت قذاته عن مشربي وهوى أطرت حاشية قال ابن المستوفى وفي الطره بإزاء قوله أطرت عطفت وله وجه والأول أجوب انتهت الحاشية شوق ضرحت قذاته عن مشربي وهوى اطرت لحاءه عن عودي اللحاء تشر الشيء ومن انثالهم هو يدخل بين العصاء ولحائها ان يدخل في ما لا يجب ان يدخل فيه صاد يقول هذا الشيء قد عدلت عنه الى مدح من لا اريد مدحه واطرت لحاءه عن عودي مثل ضربه لتركه إياه البيت الثاني عشر عام وعام العيس بين وضيقة مسجورة وتنوفة صيخود حش سين صيهود وبإزائها في إن وحمارة سيخود قال وأصلها حمارة فخفف ضرورة ويقال سهدته الشمس لغة في سخدته سهدته لغة في سخدته وقال من مستوفى قال الآمدي الوديقة شدة الحر وقد ذكر بعضهم أنها تكون نصف النهار وحمارة القيض بالتشديد أشد ما يكون من الحر أيضا والسيخود الشديد الحر يقال أصابنا صخضان الحر ولهبان أي شبتت وقال أبو تمام حمارة وخفف وذلك قبيح لأن العرب نطقت بها بالتشديد فقالوا حمارة القيث وقال بين وديقة مسدورة وحمارة سيخوض وتلك قسمة رديئة ايضا لان الوديقة المسدورة معناها كمعنى الحمارة السيخوض وكان ينبغي ان يأتي بمعنيين مختلفين لا متفقين كما تقول إنما نحن الضهر بين حل ومرتحل ومقام وضعن وراحة وتعب أو إن أراد أن يجعلهما جميعا شدة يقول ما نحن إلا بين فراق وهجرة ولا يقول بين صدود وهجرة لأن معناهما واحد وما نحن إلا بين بخل ومطل ولا يقول بين بخل ومنع والقوم بين خوف وقتل ولا يقول بين خوف وفرق ولو لم يأتي ببين ثم قال في, في وذيقة مسجورة وحمارة صيخود لكانت الحمارة الصيخود مؤكدة للوذيقة المسجورة وهكذا كقوله عز وجل يسمع سرهم ونجواهم كقول الشاعر وهند أتى من دونها النأي والبعد لأن النأي هو البعد والسر هو النجوة فجاءت كل لفظة مؤكدة للأخرى وإذا جئت بين مع هذه الألفاظ لم يصلح أن تقول أنا مع زيد بين مناجات وسرار وأنا مع عمر بين صدود وهجرة لأن بين إنما هي واسطة بين لفظين معناهما واحد وقال ابن المستوفى في التعقيب عليه فأما رواية غير الآمدي من العلماء فإنهم رأوا بين وديقة مسجورة وتنوفة سيخود وفصروا السيخود بشدة الحر وفسروه بالسلابة فعلى كل القولين من روايتهم وتنوفة صيخود لا تكون القسمة فاسدة انتهت الحاشية عاني وعام العيس بين وديقة مصدورة وتنوفة صيخودي عين الوديقة شدة الحر ودنو الشمس من الارض ومسجورة أي منلوئة بالصراب ويجوز أن يعني بمسجورة من سجر التنور يصفها بشدة الهجير والتنوفة القفر من الأرض وصيحود يجوز أن يعني به صلابة الأرض من قولهم صخرة صيحود ويجوز أن يعني به شدة الحر من قولهم ضخدته الهاجرة اذا آلمت دماغه البيت الثالث عشر حتى اغادر كل يوم بالفلا للطير عيدا من بنات العيد اي اغادر اي اترك للطير عيدا اي شيئا تعتاده والعيد ما يعتاده ومن ذلك قيل لليوم عيد لأنه يعود ويعتاد والأجوذ أن يكون عيد في بيت الطائي يراد به العيد الذي هو الفطر أو الأضحى ونحو ذلك من أعياد الأمم لأنه جعل الطير تفرح بما يلقيه لها من الركائب فتعتاده أي تجيئه للأكل والعيد قبيله من نهره ابن حيدان وبعض الناس يقولون العيد فحل من فحول الإبل وبنات العيد يحتمل وجهين أحدهما أن يعني أن هذه الإبل مما ينسب إلى هذه القبيله والآخر أن تكون منسوبه إلى الفحل المذكور قال البيت ال14 هيهات منها روضة محمودة حتى تناخى بأحمد المحمود أي حينئذ تصل إلى الروض ويروى هيهات منها مرتع وإراحة حتى تناخى حاشية رواها الصري في شرحه انتهت الحاشية البيت الخامس عشر بمعرّس العرب حاشيه وقال الصلي ومعرّس العرب اي محط رحاله انتهت الحاشيه بمعرّس العرب الذي وجدت به امن المروع ونجدة المنجود النجدة القوة نجده على عدوه اي قواه ومنجود مكروب صعب أي عنده نجدة لمن استنجد وأمن لمن خاف البيت السادس عشر حلت عرى أثقالها وهمومها أبناء إسماعيل فيه وهودي عين إسماعيل يعني به إسماعيل النبي عليه السلام وهو من ولد هود النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه أومأ بأولاد هود إلى اليمن لأنهم ينسبون إلى قحطان بن هود ولم يرد الطائي إلا ذلك إذ كان إسماعيل ترجع إليه معد بأنسى بها وهذه القسمة التي قسمها فيها تدافل إذ كان اسماعيل يشرك اليمن في هود يعني رهت ولد معد بن عدنان وولد هود اليمنية أي هو مناخ كل مجتد من كل قبيلة البيت السابع عشرة أمل أناخ بهم حاشيت في اصل التبرزي نسخة شين ونون وباء به وهو ظاهر الخطأ وفي بقية أصول الديوان بهم انتهت الحاشية أمل أناخ بهم وفوضا فاغتدوا من عنده وهم مناخ وفوض البيت الثامن عشر بدأ الندى وأعاده فيهم وكم من مبدئ للعرف غير معيدي البيت التاسع عشر يا أحمد بن أبي دوادي يا أحمد بن أبي دوادي حطني بحياطتي ولدتني بلدودي أي حطني بحياطة مثلي وداويتني بداء مثلي واللدود ما يوجر به الإنسان في احد شق الفم حاشيه ها سين يريد حطني بما يصلح لي من الحياطه ولذتني بما يصلح لي من الدواء وهو ان يصب في احد شق الفم والذي جانبه العمق وفي القاموس الوجور الدواء يجر في الفم الوجور الدواء موجر في الفم ويضم وتوجر الدواء وأوتبجر الدواء بلعه والماء شربه كارها انتهت الحاشية البيت العشرون ومنحتني ودا حميت ظماره حاشية س وجزيتني ودا حميت ذمامه وذماره انتهت الحاشية ومنحتني غدا حميت ذماره وذمامه من هجرة وصدود البيت الحادي والعشرون ولكم عذو قال لي متمثلا كم من ودود ليس بالمودود أي كانوا يقولون أنت تودد هذا الممدوح أنت تود هذا الممدوح وهو لا يودك البيت الثاني والعشرون أضحت إياد في معد كلها وهم إياد بنائها الممدود الإياد ما حول الشيء ولا يقال إلا لما هو مرتفع وهو مأخوظ من التأييد اي هو يقول البناء ويقال لما يجعله الظليم حول بيضه اياد واياد الباب ما يؤيد به قال المرزوطي اياد بن نزار بن معد بن عدنان يعني ان ايادا تشيد مآخر معد وترفع بنيان شرفها فهم لمعد كالإياد للبناء البيت الثالث والعشرون تنميك في قلل المكارم والعلى زهر لزهر أبوة وجدود البيت الرابع والعشرون إن كنتم عالية ذاك النبع إن نسبوا باء بين الصفور وقلة انتات الحاشية ذلك الجلمود ان كنتم عادي ذاك النبع ان نسبوا وفلقة ذلك الجلمود عيد القلل جمع قلة وهي اعلى الشيء وزهر الاولى اسم قبيلة المنبوحة وزهر الثاني جمع أظهر وهو الأبيض وأبوه جمع أب وقد وافق لفظ المصدر من قولهم أب بين الأبوة والعادي القديم من كل شيء وأصل ذلك أنه النسب ما قدم إلى عاد لأنها قديمة يقال بئر عاد و طريق عاد و قال ذرب حاشيه الديوان صفحه 473 انتهت الحاشيه لعلنا ترصوصا او طيبه ذاهب بعاديه تذابه وجع زعم الروات أنه أراد بعاديتي بئرا عادية والنبع شجر صلب ينبت في الجبال ويقال هو من نبعتي كارماء أي من أصل شريف ويقال هو من نبعتي كارم أي من أصل شريف يقول إن كنتم شركاء غيرنا من القبائل في النسب فأنتم شركاؤنا في الجود لأن كعب بن ما متى يبرب به المثل في ذلك لحديثه مع النمري لما آثره بالماء على نفسه في السفر حتى هلك وسلم النمري وضرب المثل اسق أخاك النمري حاشية مجمع الأمثال الجزء الاول صفحة 224 تات الحاشية يدرم مثلا لمن الحف لانهم كانوا يتقاسمون الماء بالحصار فاذا قسموا لكعد حصته قال النمري اسق اخاك النمري فيسقيه ويبقى على ظمئه والنمري منسوب إلى النمر ابن قاسطة البيت الخامس والعشرون وشركتموهم دوننا فلأنتم شركاؤنا من دونهم في الجودي البيت السادس والعشرون كعب وحاكم اللذان تقسما خطط العلا من طارف وتليدي. البيت السابع والعشرون هذا الذي خلف السحابة ومات ذا في المجد حاشية سين في الجود انتات الحاشية ميتة خبر من سنديدي هذا الذي خلف السحابة ومات ذا في المجد ميتة خبر من سنديدي علم الخضر الكثير العطاء يقار بحر خضر أي كثير الماء وكل كثير عندهم خضر والصنبود السيد الشجاع ويجوز أن تكون النون فيه زائدة ويكون منهم صدقت الأمور إذا دفعتها البيت الثامن والعشرون إلا يكن فيها حاشية ضاء ويروى فيه أي في الفعل الذي فعله وفيها أي في المنية انتهت الحاشية إلا يكن فيها الشهيد فقومه لا يسمحون به بألف شهيد البيت التاسع والعشرون ما قاسيا في المجد إلا دون ما قاسيته في العدل والتوحيد عين يقول ما قاسى حاتم وقعب من المجاهدة في طلب المكارم الا دون ما قاسيت في نصرة العدل والتوحيد وكان ابن ابي دؤاد يرى المعتزلة يرى رأي المعتزلة وهم يسمون انفسهم اصحاب العدل والتوحيد ويكمون عن مذهبهم بهذين الاسمين البيت الثلاثون فاسمع مقالة زائر لم تشتبه اراؤه عند اشتباه البيض حاشر شرحه الخار زنجي كما جاء في ضاء بقوله يقول اسمع ما قاله زائر قصدك فلم يشتبه عليه من يقصد حين اشتبهت المذاهب في عينه وحين قابلته المفاوز انتهت الحاشية البيت الحادي والثلاثون يستام بعض القول منك بفعله كملا وعفو رباك بالمجهود صاد يقول اسمع مقالة رجل يشتري ايصر قول منك في تقريضه وتحسين أمره عند السلطان بكل فعل يطوقه من خدمة وشكر ومتح ويطلب عفو رضاك بجهده ومجهوده البيت الثاني والثلاثون أسرى طريدا للحياء من التي زعموا وليس لرهبة بطريقي قاف يعني نفسهم ويعتذر الى ابن ابي الهواد فيقول اسريت طريدا اي مترودا حياء وخجلا ولم اكن طريد رهبه لاني بريء الساحه مما قرفت به حاشيه فيطا زياده من كلام المرزوقي وهو ان الطائي هجا مدر ونال منها بقوله تزح زحي عن طريق المجد يا مدر انتهت الحاشية اصريت طريبا للحياء من التي زعم وليس لرهبة بطريب البيت الثالث والثلاثون كنت الربيع امامه ووراءه قمر القبائل خارج ابن يزيدي البيت الرابع والثلاثون فالغيث من زهر سحابة رأفة والرقم حاش يهسين والطوب من شيبان رقم حديد وبها مشها رواية الأصل انتهت الحاشية فالغيث من زهر سحابة رأفة والرقم من شيبان طوب حديد صاد يقول أنت لي سحابة رحمة ورأفة وخالد بن يزيد شفيع إليك جبل التجع إليه وزهر قبيلة أحمد البيت الخامس والثلاثون وغدا تبين ما براءة ساحتي لو قد نفطت هاتما تهائمي ونجودي وغدا تبين ما ضراءة ساحتي لو قد نفطت تهائمي ونجودي عين يقال نفطت الطريقة اذا نظرت هل فيه احد ام لا يقول لو نفطت ارضي التي اسمكها اي لو فتشت ما ظهر وما بطن من امري لعلمت أن الذي قيل لك محالم وهذه أمثال ضربها على معنى الاستعارة البيت السادس والثلاثون هذا الوليد رأى التثبت بعدما قال يزيد بن المهلب مودي كان الحجاج اعتقل يزيد بن المهلب في أيام الوليد بن عبد الملك فهرب يزيد من حكسه فلحق بسليمان ابن عبد الملك وهو ببيت المقدس فأكرمه سليمان وأنفذ معه أيوب ابنه إلى حضرة الوليد أخيه وأمر أيوب أن يكون في السلسلة مع يزيد بن المهلب فلما دخل على الوليد أعفى عن يزيد ووجهه إلى سليمان فحظي عنده واكرمه اكراما عظوما البيت السابع والثلاثون فتزحزح حشيس فتزعزع وفضاء وورو فتضعضع وقال ابن المستوفى وهو وهي اجود لانه بمعنى هدمه وهو اشبه بقوله المشيد انتهت الحاشية فتزحزح الزور المؤسس عنده وبناء هذا الافك غير مشيه البيت الثامن والثلاثون وتمكن ابن ابي سعيد من حجى ملك بشكر بن الملوك على يعني بابن ابي سعيد يزيد ابن المهلب لأن كنية المهلب أبو سعيد وإذا رويت حجاء فالمراد بها العقل وإذا رويت حجاء بالفتح فالمراد الملجى وجمعه أحجاء قال ابن مقبل لا يحرز المرأة أحجاء البلاد ولا يبنى له في السماوات السلالين والملك هنا، سليمان بن عبد الملك سعد بشكر بن الملوك يعني آل المهلب البيت التاسع والثلاثون ما خالد لي أيوب ولا عبد العزيز ولست دون وليدي أيوب ابن سليمان بن عبد الملك وعبد العزيز ابن الوليد ابن عبد الملك وخالد ابن يزيد الشيباني شفيع الطائي ووليد يعني به الوليد ابن عبد الملك فحذف الالف واللام وهو جائز وقد استعمل ذلك الطائي كثيرا في مواضع وهو جائز الا ان تركه احسن صاد يقول اعف عني اذ كنت اكرم من الوليد والشفيع إليك أجل من الشفيع إلى الوليد فاستن في بسنته فيه البيت الأربعون نفسي فداؤك أي باب ملمة لم يرمى حاشية س لم يلقى وبها مشها رواية الأصل إنتات الحاشية فيه إليك بالإقليل نفسي فضاءك أي باب ملمة لم غرم فيه إليك بالإقليد البيت الحادي والأربعون لمقارف البهتان غير مقارف حاشية غاء مقارب انتهت الحاشية ومن البعيد الرهض غير بعيد يقول هذا المنظوخ غير مقارف للقوم الذين يقارفون البهتان اي لا يقرب منهم وهو ناصر لمن بعد رهته قريب اذا كان الحق معه البيت الثاني والاربعون لما اظلتني غمامك الحاشية ظاء سماؤك انتهت الحاشية أصبحت تلك الشهود علي وهي شهودي صاد يقول أصغيت إلى قولي وتحققت أمري فكف أعدائي فعلك معي البيت الثالث والأربعون من بعد أن ظن بأن سيكون لي يوم ببغيهم حاشية ظه بسعيهم انتهت الحاشية كيوم عبيدي يقال ظن أن سيكون وظن بأن سيكون وحظف الباء أكثر وعبيد هو عبيد بن الأبرس الشاعر قتله عمر بن هند البيت الرابع والأربعون أمية ما صادفوا حاشية باء ونون ما صادفت انتهت الحاشية شيطانها فيها بعفريت ولا بمريدي أمية ما صادف شيطانها فيها بعفريت ولا بمريدي يقال ما صدفته حاضرا وما صدفته بحاضر فيبثلون الباء إذا كان في أول الكلام نفي او شيء يشابه النفيا والعفريت والعفرية الذي اعلى خبثا صاد اي ما تمنت لهم هذه الامية اي ما تمت لهم هذه الامية لانهم تمنوا امية شر وكذب ولم تكن وثيقة التأسيس البيت الخامس والاربعون نزع بسهم قطيعة يهفو به ريش العقوق فكان غير سبيل يقال نزع له بسهم اذا رناه به واصله من نزع في القوس اذا جذب وترها ويسمى السهم منزعا وتهفو به اي تطير به البيت السادس والاربعون وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود البيت السابع والأربعون لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب في العود البيت الثامن والأربعون لولا التخوف للعواقب لم تزدت الحاسد النعمة على المحسود عين هذا البيت متعلق بما قبله من ذكره الحسود يقول اراد بالحساد شرا فصار حسدهم نعمة لهم علي لانه اداني الى رضاك وعلمك انهم ظالمون وكذلك كل حاسد تنقلب شرته فتصير خيرا للمحسود إلا أن الذي يحسد يتخوف من عواطب ما يجره الحسد لأن الطائية كان خائفا من عاقبة حسدهم الذي حملهم على السعاية به فكأن الحسد نعمة على المحسود إلا أنه قد يجوز أن يجر هلاكه قال المرزطي يقال يقال لولا ان عاقبة الحسد مذنومة معيبة لكان للحاسد نعمة على المحسود لانه مظهر من فضله ما كان مصطورا ومن كرمه ما كان خافيا ثم ان المحسود متى علم بحسد الحاسد ازداد في اكتساب المكارم وابتناء المعالي فكان حسده سببا له البيت التاسع والاربعون خذها مثقفة القوافي ربها لسوابغ النعماء غير كنودي مثقفة مقومة واصل التثقيف لما رأت في العين كالقناة والصعبة ثم استعير بالكلام البيت الخمسون حذاء تملأ كل اذن حاشية ضاء ويروى كل قلب انتهت الحاشية حذاء تملأ كل اذن حكمة وبلاغة وتدر كل وريد حين حذاء خفيفة السير من قولهم قطاة حذاء وقيل هي القصيرة الذنب اراد انها تسير في البلاد يقال قواف حذ وعزيمة حذاء ماضية وقوله تمنع كل اذن حكمة يعني كل اذن سمعتها اذ كان لا يمكن ان تمر بآذان الخلق كلهم وقد يجوز ان يسمعها من لا يفهم اللسان العربي فتكون عنده كالهذيان وقوله وتضر كل وريد يعني من يحسدها او يعاندها واضرار الوريد كناية عن الذبح وهو من قولهم هو يضر الاروق بالسيف ان يعقر الابر للديفان حاشية قال الصلي وتضر كل وريد ان يمتد اليها كل عنق وقال الخار زنجي في ضاب من ينشدها لجزالة ألفاظها من ينشدها لجزالة ألفاظها ينتفق وريبه انتهت الحاشية البيت الحادي والخمسون قد طعنت النجلاء من يب ثائر بأخيه أو قد ضربت الأخدود عينه يقول هذه القصودة قد اجتهد قائلها في تجويدها لأنه حنق على الذين وشوا به كما أن الطعنة النجلاء أي الواسعة يجتهد فيها الثائر بأخيه وكذلك الدربة الأخدود التي هي تشط في الأرض البيت الثاني والخمسون كالدر والمرجان ألف نظمه بالشذر في عنق الفتاة الروض حاشية سيم بدل في عنق في جيد وفوقها بين السطور رواية الاصل انتهت الحاشية عين اكثر الناس يذكر ان المرجان صغار مؤلو وبعضهم يقول هو شيء احمر يخرج من البحر ويكون طويلة والشذر ما يساو من الذهب والفدة ف. يفصل به النؤل والرود الناعمة انتهى الشريط السابع عشر البقية على الشريط الثامن عشر